سائل يسأل يقول انتشر بين الشباب من الفرقة ما الله بيعليم فمن هم من هو سلفي ومنهم من هو تبليغي ومن, هو ومن هم من هو إخواني وغير ذلك وصل الحد إلى أن بعض طلاب العلم لا يسلم بعضهم على بعض فما توجيهكم ينفذ أن يحكم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل يحلمهم مسلم اشتر الله إلى أهل الله وأن محمد رسول الله يحجر أخاه فوق ثلاثا يلتقيان يعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ثم إن هذه التفرقات شر وبلاء على الأمة يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحده ويجب علينا في هذه البلاد البلاد العقيدة الصافية والبقعة التي حماها الله جل وعلا من كثير مما وقع فيه بلدان أخرى مجاوره من اضطرابات وتفكخات وثورات وانقلابات جرت على الناس شرورا كبيرة جدا فعد على سبيل الاختصار كانت مصر قبل ثورة من يسمون بغضبطة الأحرار من أغنى بلاد العرب وبلاد المسلمين وكان الأساسة المصريون الذين يكون لتدريسنا ياتون بالتمويل معهم حتى البصل والخضار المجفف من مصر وكان الناس هنا سرع ادوين ما يحتاجون شيء من النقود ثم قامت الثوره والانقلابات وحصل ما حصل وفتح الباب للشيوعيه ان تدخل بعجرها وجرها. وكانت العراق بلاد الرافدين بلاد الرافدين أغلى بلاد العالم بالثمور على إطلاقها وتذى الحبوب باختلاف أشكالها وجميع البوادي تذهب للانفيار من العراق مياه متدفقه وطرط حصله وحانع كثيره ثم قامت تلك الاغترابات وجرت على البلاد شرورا كثيره في دينها ودنياها وكذا وحما الله جل وعلا هذه البلاد بفضله سبحانه ثم بسبب التمسك بعقيده التوحيد ويحلاف اليمات لله وباقي هؤلاء الناس في هذه البلد اخوه متحابين المسلمون يد واحده كما في الحديث يسعى بذمتهم ادناهم والله عاده على الناس كان يكونوا شيعا متفرقين فنصيحتي للشباب عموما واذا العلم منهم خصوصا ان ينبذ التفرق والفرقه الجاميه هذا يقال فدعوا للشيخ محمد نانا نجامي وانا أعرفه طيب رجل طيب في نفسه وثلاثي العقيدة وهم من زملائنا في الدراسة بعدنا في التخرج والدراسة لكنه كان فيما أعرف على عقيدة اهل التوحيد جاءت هذه العواصف التي مرت للناس عاصفت لشدير من, من الناس بعضهم حملت العواصف وبعضهم منح الله عقلا فيه رزالة فتقل على العواصف لكن ينبغي أن يكون الناس مسترسرين والإخوان المسلمون وضعهم كذلك دخل علينا بعدما كثر المدرسون عندنا وإلا في السابق ليس في بلادنا إلا دراسة أن يدرس الإنسان العقيده إذا كان طالبا ويعرف الأحكام ويقرأ ما يقرأ من الحديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت هذه الأمر نصيحة للشباب عموما أن يرجع كل منهم إلى كلام الله وكلام رسوله ويحاول أن يحمل نفسه على التمسك بالكتاب والسنة فإنهما النجاة لمن اعتصم بهما وان يتعاون وأن يتجنبوا الغنز واللمز واحتقار الآخرين أو تضليلهم أو أن يصل إلى ما هو أسوأ وهو التكفير. فإن هذا الأمر اي التكفير شر وبلاء لأن من قال لإنسان يا كافر وهو ليس كذلك رجع هذا التكفير إلى القائل ومن قال لإنسان إنه عدو الله وهو عدو الله وليس كذلك ليس عدو لله رجع ذلك إلى قائله ثم ينصح الشباب الا يكثر الحديث بالناس فإن لكل إنسان عوراته عوراته ويقول ذاكذا شيئ فان تبقى سليل من الأذى ودينك موفوراً أرضك صين لسانك لا تذكر به عورة أمرئاً فعندك عورات وللناس ألسن خصوص من العقيده الصالحه فاذكرت بها عبد الله بن الله في ليله الحميد فوافقت سبع وعشرين شعبان بن عبد الله فاوفي بالاشراد من كتبهما نسال الله ان يتقن منيع المغرور والله يغرق من تقويم الشيطان البنيان والليل القادم مع المسلمين بما فيه الله فصلاح عبد العباد وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وارفقه الله قد أملى شريطاً كاملاً في الرد على هذه الكلمة على كلمة كتب العقيدة نصوص, نصوص وأحكام, وأحكام جامدة أو جافة كما يقول رد عليه رداً بليغاً فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد الى بلاد المسلمين نعم. الشريط يا أخطان الذي نبع عليه الشيخ بوجود مركز الدائر شاد بالطائر نعم هذا شريط قيم جدا جزا الله حيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامع ونصر به الإسلام والمسلمين نعم